قَتَّالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإنسانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْؤٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِهِ إلَّا بِشَقِّ الْأَن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 قد مكَرَّ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِن فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ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 الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه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 أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجّد لله سجّد لله وهم داخلون وللله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من النبت والملائكة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون وقال الله لا تتخذوا إلهاين اثنين إنما هو إله واحد فأي يفرهبون ولهما في السماوات والأرض وله الدين واصفا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا نَسَكُمُ الْضُرَ فَإِلَيْهِ تَجَأَّرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الْضُرَ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ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 يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أن يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء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 فزين لهم الشيطان أعمالهم فهوى وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلاف فيه وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون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 ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء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 فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلاً عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناه منا رزقا حسنا ومرزقناه منا رزقا حسنا فهو يوفق منه سرا وجرأ هل يستون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 والله أخرجكم من بطون أممكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنه وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا بيوتا تستخفونها يوم ضعمكم ويوم إقامتكم ومن أصغافها وأوبارها وأشعارها أثاثا, أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سغابين تقيكم الحر وسغابين تقيكم بأسكم كذلك يتم عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاء المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرون وأكثرهم الكافرون ويوم وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَيْسَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا ونزلنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يغمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى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 التي لقبت غزلها من بعد قوة أنك تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أو تكون أمم هي أرب من أمم إنما يبلوك الله به وليغ تتخذوا أي مالكم دخلم بينكم فتسيل قدمم بعد فوتها وتذوق السوء بما صدتم وتذوق بما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن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 ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعث بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلموا بل أكثرهم لا يعلمون قل نسله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين, آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون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 كفرت بأنعم الله، فهذا قال الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم، فكذبوه، فأخذهم العذاب وأنغالمون، فكلوا من الله اللَّهُ طيبا وَطِيَبٌ وَشْكُونٍ الله اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَاءُ تَعْبُدُونَ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيِّتَةَ وَالدَّمَ وَالْأَحْمَرَ الْخِلْدِ الزِّرِ وَمَا هُوَ إلَّا لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِيٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم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 وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ان ربك للذين عملوا السموا ابجاله ان ثمته من بعد ذلك اصلحهم ثم تهم من بعد ذلك وأصلحوا. إن ربك من لله حنيفا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ حَنِيثًا وَلَمْ يَقُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ